فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلْ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْشَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْشَرَبَ فَإِنَّهُ مِنِّي إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا ضاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة ولبث فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين